غير المغضوب عليهم ولا آمين وما كما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية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 لنجعلها لكم تذكروا وتعيها أذن وعي فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة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 شرّ ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون, يومئذ تعرضون, يومئذ تعرضون, يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ قَرَأُ كِتَابِيَ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في ثيا كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابا ولم ادري ما حسابي يا ليتها كانت القاضيه ما ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين سله اليوم هون حميم ولا طعام إلا من لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون لا تبصرون إنه لقول, رسول كريم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاه تَذَكَّرُونَ تَنَزُّلَ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا حَذِ مِنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِن صلاة على الكافرين وإنه لحق اليقين فتبح باسم ربك العظيم الله